بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد مسألة نقض الوتر المراد بنقض الوتر هو الاتيان بركعه لتشفع بها وتره الذي اداه قبل ذلك مساله نقض الوتر كيف ينجز وتر اللي يسالمنا نا ينبغي ان نسدي وانا التي ركعه واحده اصلي ركعه واحده ili apate kuifanya witr aliyotangulia kuisali isiwe tena ni witr ibn shafa hukmu ihil jambo hukmuhu akhraj al bukhari an abi jamrah qala sa'altu a'ib ibn amr wa kana min ashab al اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره الامام البخاري اي بوكيا كتوقا مع ابي جمره والمولزه هو, هو الصحابي عائض ابن عمرو ناني ketika masahaba walihudhuria chini mti bi'a tahta alshajara almuliza je witr yafunjwa يعني متوكيوا مثلي ووتر الاف وكينوكا تصلي ثاني صلي نجينه اي يتسلي ركعه واحده ليكفنجو ووتر جه من اوله فلا توتر من اخره اوكي صلي ووتر منز وسيكو بس اوكي نوكا ثاني بعدايه مشى كاصلي وسلي ووتر نجينه واخرج الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي باسناد حسنه ابن حجر من حديث طلح ابن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وتهاوى ومبوكه حديثين باسناد وهو كما با ابن حجر رحمه الله من يحكمي ان ني حسن يعني, يعني, يعني يصليه كتوليه حجه كتوك في الحديث يا ابن علي رضي الله عنه اسمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليله امسك يا متوم وسلما كما يقول عندنا وترين بلي قصليوا ketika usiku 1 قال الترمذي رحمه الله في جامعه واختلف أهل العلم في الذي يؤتر من أوله ثم يقوم من آخره فرآ بعض اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف اليها ركعه ويصلي ما بدا له ثم يؤثر في اخر صلاته لانه لا وتران في ليله وهو الذي ذهب اليه اسحاق وقال بعض اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا اوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فانه يصلي ما بداله ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثوري ومالك وانس بن مبارك واحمد وهذا أصح لانه روى من غير وجه أن النبي صلى صل بعد الوتر اسامه ابن الامام الترمذي رحمه الله في جامعه يعني جامعه الترمذي wa أهل ahli alilm ko sisiana mtu ambaye kwamba ameswali witr mwanzo wa usiku kisha akasimama mwisho wa usiku akataka kuswali tena wengine baadhi ya ahli alilm wakaona yani asema baadhi ya ahli alilm kutokana na masahaba yani kunao masahaba wameshkuwa rai Ataifunga vipi? Wasema ataengeza raka moja kwanza, sala raka moja peke yake. Apigi salamu, alafu baada ya hapo ndio asali atakavyosali, ah raka atakazokuzipata mbili mbili, alafu mwisho asemwa atasali tena witr yingine mwisho. Taib, kwa nini? Kwa sababu mtu yule hakuna witr mbili katika usiku mmoja. Kwa hivyo ile raka moja itakuwa mivunja ile ya mwisho mifosi witri kwa wao. Taib? alaf musha tasali witr yin ginat naama sama hii ndio madhhabia ishaaq na pia baadhi ya ahlul ilm miongoni mwa masahaba na waliokuja baada yao kuwa hakuna kuvunjwa witr hakuna kuwa atasali witr lafwa inuka asal rak'a moja la akiinuka atasali atakazo kuziswali ha wala hasali hasali witr طيب ان اسمه ترمذي رحمه الله nahi ni kauli ya mwisho kwa kuwa hakuna kuvunja witr ndio kauli sahiha ni asah yani yani ibara sema asah fa bimaana yashعر anna al-awwal biha ma fi mani' lakini hadha huwa al-asah yani huni ndio sawa zaidi paibu na kwa nini kwa ni sawa zaidi nasema kwa sababu mtume wa sallama imepokewa zaidi ولا حقونجا الى وتر يا مونسو نعم قال ابن راجب رحمه الله في الفتح المراجع باسمه في فتح الباري yake akielezea adilla ah yubayen adillata man yunkiru al-naqd yaqul wastadallu aydhan bi anna al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli rak'atayn واسمع لسبب مدثوث متى صلى عليه الصلاه بعده وتري yake ولا حقه يكسر وتري yake دليله هو يكذا النقض يفضي الى التطوع باوتار بالاوثار المتعدده او المعدده اسمع كسم قوله يكوونج وترا ييبليكيا كوته وتري كذاا ضمن ليله في اول ليله الويتر طيب امصالي ويتر كيشا قامكا وصلى ركعه وهو ينقض الوتر الاول اي هو جو وتره كwanza الركعه ما هي سنه وتربيه ني وتر فبيتقو وترين غافي يا ثاني كيشا يصلي على ففي اخر صلاته يصلي الوتر كم ثلاثه فبيمت اوتار نينغي انمتيمه مكاتزا حتى 2 لسيويكو ketika usiku mmoja aibu wakasema qauli ya kusema kuvunja witr ni kwa sababu yaleta witri nyingi ndani ya usiku mmoja. Tayib asemna wa huwa makruh au mahdhur. Mrajab asemna na hiyi kuleta witri nyingi ndani ya usiku mmoja imani makruh au ni haramu. Diano nehi wal nehi la yakhruj na mimpokea kutoka kwa Aisha annaha qalat huwa lisema dhaaka yal'abu biwitr yani mwenye kuvunja witr yal'abu biwitr yuwechezea witri yake ambayo kwa kawaida ami ami swali sahihi palaa ahmed qasema imam ahmed nimechukia jambo hilo jambo gani naخذو الوتر ذا ونين يضيفون الى ذلك ونسمى الهني صلاه مستقلة لا تنقض بصلاه آخر ما في تداخل هني صلاه هني صلاه طيب نعم اما القائلون بنقض الوتر ما هي أدلتهم ونوسمى كفنجا وتر طيب يعني قصال ركعه واحده بعد الوتر انا فصلت ركعهين طيب ادلهذا اخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم وترا اجعليني صلاهي الاخيره هي صلاه يا وتر فوابكينوك وكصلي بعده هي مشه تتقوى الى وتر هي كلها هي المشه قالوا انا نسم تويفنجه الافه مشه تصلي تصلي وتر قال اسحاق قال اسحاق و وإن, وان لم يفعل ذلك يعني لم ينقض اسفيفونجالو يتريامازو وان لم يفعل ذلك اسففانيا هيفو لم يكن لم يكن قد عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر اتقوا حقوقني كنتديه كازي حديث المطوم اللي بسمى اجعلوا صلاهي هي وجاء عن الإمام أحمد من بوكي وقت قال الامام احمد أنه مخير بين الأمرين يعني أنا خياري افتاكاتاي فونجا افتاك اتصلت بليا يقفنج وتر لماذا يقول لانهما جميعا مرويان عن الصحابه بسبب يوت كما صحاب رضوان الله تعالى عليهم وهنا نتذكر قول الترمذي لما قال القول الثاني بنقض الوتر هو الأصح اثماني اصح يعني يشير ان الاول صحيح لكن قولي عدم النقض هو الأصح يعني قول يا كفنجا ان قولك لصباهيني ni صحيح زائد يمانشا الى يا كفنجا ويتر ni صحيح بسبب وميفاني مساحبه لكن هنا يا كتوفنجه لماذا يا كتوفنجه ويتر ni اصح لان النبي صلى, صلى بعد الوتر وما نقض الوتر نمتم لي بعد الوتر ولا حكونجا حكونجا ويتر فايو هين ديو خلاصه المسألة wengine wanasema utavunja witr uliosali mwanzo usiku ukita kusali tena yani usali rak'a moja paibu wengine wanasema la hauvunji utasali rak'a utakazo kuzisali na zote inshaallah ma fi mani' kuzifanya كما sahaba walifanya zote kama tulivyoona lakini al asahhu adam anqam limada liananbi sallama ma naqadha witr mtumia kuunja witr Asallallahu الله wa sadat sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam